ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا عبادتنا وان نضمن ان شاء الله ان ربنا يستجيب دعاءنا تعالوا نركب سفينه ة بسرعة الفضاء يلا سبحان الذي فخر لنا فخر ذ ا وما كنا ل ه مكرنين لمنقلبون ربنا وانا طلعين يلا الى ف ي اللي سماء من عالم موجودة الطاع الله اكبر بنقرب من عالم الكواكب بنقرب ب ف ض ل ا ل ل وتعالى قربنا ودخلنا على كوكب اسمه كوكب الورع كوكب الورع كوكب جميل ه سبحانه اسمه قربنا كوكب كوكب كوكب كوكب اوي الورع جدا ا جداً الا اهل يتخلق الايمان به ا ل ق ب ن ا ي ج ل العالمين الورع ن منهم و اياكم يا رب في زمن انتشر فيه الطمع لكن في ناس بفضل ل ه م ق ل قليله لكن موجودين ناس عندهم ورع ناس عندهم فعلا رغبة في الاخرة في ناس عندهم زهد شديد جدا في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا بسرعه كده قبل ما الوقت يجري نشوف ونتعرف على سكان الكوكب الجميل ده و دوت ونتعلم دوت اول ت علشان نعيش مع ع الخلق الجميل ونتعلم الخلق الجميل、دوة. كان أول كفر كان قصر قصر اصل س اسمه م اسمه مش ه ايه ده هو او الرجل احنا عارفين لكن ا ا ح ب ج ر معروف ه بكده صاحب الجره ايه صاحب الجره تعالى نشوف حديثه من القصة الجميلة اللي الهنى النبي في قال صلى الله قال الله اخبر السجعة الحديث ان في رجل اشترى من رجل ارض الكلام كان في بني اسرائيل فالرجل اللي اشترى الارض حديثه عليه عليه في في في بني ديت التاني كده ده صلى صلى وسلم وسلم عجلة رجل رجل الارض نشوف من معنى من من او ده حصل ايه؟ وقدر ه و بعد ا ب يضرب بالفاس ف ج أ ه لقى ش ي ء صلب كده تحت الفاس بيفحت بالراحه ة ك د وبيشيل التراب بالراحة أو الطمي ت ر بالراحة ا او ب ل ب ا ل ر ا ح ة لقى ج ر ة كبيره ة حياة ك د زلعه ي ز كبيره ة ك د مليانه ذهب الارض اللي اشترىها منه طب يا عم إ ن ت ا ت ر ي ت الارض أ ر ض خ ل ص ا ل أ دي أصبحت ملكك انت اللي تلاقيه كله حلالك ب ل غ ة الناس يعني لا راح لصاحب ا ل أ ر ض وقال له يا أ خ ي لقد اشتريت منك ا ل أ ر ض فوجدت فيها ج ر ة من ا ل ز ه د فلعلها يعني بتاعتك قال له لا والله ليست ملكي قال له طب خلاص حتى لو بكيتش م ل ك اتصدرها برضو خدها فقال له لا انا بعت لك ا ل أ ر ض بما فيها ابتدي قال له لا أ ن ا اشتريت منك ا ل أ ر ض ولم اشتري منك ا ل ج ر ة سبحان الله ف ا ا ل ب ح ن ي يعني ي ن ت د و و ش ا مع بعض ويتدولوا م ع بعض ا ل ل ك ا م ز ع ل ا ن ي ن من بعض مش عشان هات لكن عشان خد. كل واحد بيقول التاني خد. من بعض ب هات واحد كل خد ي ق و ل ل ت ا ن ي خ د ز ع ل ا من كلمة مش كلمة الملك عشان عشان سبحان فالاثنين بعض هات خد و ل ما ل ق و ا ل مع و و ض ب ق احتدم بقوا ده ز ع ل ا ن وده ب ل لأ بيقول لأ, انت خد جارة لا انت اللي خدها قالوا خلص انت جارة انت خدها ن ت خد ده ح ك م ل ي ه ا ل القاضي للقاضي فالرجل ه ادهاله حبيت م ي ياخدها ش انا بينه رأيك ر احكم تعجب القاضي قاعد وده يعني اغرب ق ص ة وردت على قاضي على وجه الارض تعال يا قاضي وتفرج على ي بيحصل ا ل ن ا ر د بين بعض المسلمين اللي واكلين حقوق بعض اللي بينصدوا اللي بيحتلوا بأي طريقة علشان يحرموا من المراس وبيحرموا على بأي طريقة قريبهم بعض قريبهم من من فسبحان ل و ه حروقهم م ومن مش النهاردة تفرج تعالى ي وبيعملوا ت ن علشان خاطر خد لكن علشان و و ش مشاكل ا خاطر خاطر هادس ب خد ف الله فالقض يتبسم ع ج و ت ب وقال هل عندكم الاولاد قالوا اجل واحد فيهم ق ا ل و انا عندي غلام ما شاء الله كبير والثاني ق ا ل و انا عندي ج ا ر ي ة بنت ر ض و ب ك ب ي ر ة هل وخلاص زوج الغلام ل ل ج ا ر ي ة وانفقه من تلك ا ل ج ر ة على كل العائلتين سبحان الله كان د ي ث م ر ة ج م ي ل ة جدا فكان صاحب ا ل ج ر ة دي كان لي قصر جميل جدا في كوكب الورع بفضل الله سبحانه وتعالى أبو ب كان ر ل للغاية البخاري ح د ي ث ك لي قصة جميلة جداً. أحكي لكم احكيه قصة جداً عنده بس بعد حبيبك وسلم على ما الله ا صلى صلى عليه أبو بكر كان ن ع غلام عبد عنده كان عنده ب ده كان كان غلام الغلام ي ر و ح ي ش ت غ ل كل ي و ويأتي م بالخراج بالمال ويروح يد أ ب و بكر يعني الطعام م فالمهم في يوم من الأيام كان طبعا كل يوم أو الأكل فأبو يسأله و غير في بيجب ي بكر ذلك كل كل كان طبعا يقول له من اين اتيت بهذا الطعم ا يقول له يا ابا بكر ولله ا أو, او يا سيدي رحت اشتغلت واحتطبت وعملت باعت الخشب وبيعت ا و فجدت ك التاني م ل الخشب يوم يسأم واحدة كنت تسالني كل يوم من اين اتيت بهذا الطعام و اليوم لم تسالني قال اجل من أين, حط قال من اين اتيت بالطعام قال يا سيدي كنت تكهنت لقوم في الجاهليه قبل ان اسلم يعني طبعا الكهنه حرام و اجل الكاهن حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم قال كنت تكهنت في الجاهليه لاناس و ما احسن الكاهن يعني الكهنه افضل حرام و هو كمان كانش ي ح س ن ا ل ك ا ن يعني كان بينصب ع ل ه م قال فلقيتهم اليوم ف ع ط و ن ي هذا المال فجئتك منهم الطعام ف أ خ ذ أ ب و بكر رد الله عنه ووضع أ ص ب ع ه في ث م ه يريد أ ن يتقيا مفيش يعني ل للأتقائل ويقول يا خ ل ي ف ة رسول الله يعني رفقا بنفسك فقال و ا لو ل ل ه لم تخرج إ ل ا ومعها روحي ل أ خ ر ج ت ه ا وفضل يتقيق لحد ما أخرج هذه اللقمة وقال لحد اللقمة علمت يتقيق أخرج أما هذه كما علمتم ان العبد لا يرفع له دعاء أربعين ي و م اربعين أ يوما اذا اكل لقمه من الحرام ده كان موقف جليل جدا ل أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ه د ي ة لكل من لم يتورع عن أكل اكل ل أقول فعلا في ناس فعلا ح ر ا عادي ناس م مش نفسه يعني في ب الحرام ا ل ما تفرقش معاه حلال حرام المهم؟ ودلنا ودلنا عنه كما عند البخاري يأتي على الناس زمان وأمي وسلم الأمة حلال ولا ايه اللي البخاري الناس والله يا الله الله شايفنا وشايف حال الأمة من وراء تفرقش يأتي أنت ونفسي شفاف رسول وروحي عنه عند على وده له صلى عليه بأبي نبقى كأنه من زجاج ق ا ل لا زمان يأتي س ي أ ت ي زمان على أ م ت ي لا يبالي فيه المرء من أ ي ن أ خ ذ المال أ م ن حلال أ م من حرام مش ف ر ق معه ربنا ع ا ف يعافينا ن ا ك يا ا رب ل ل ع م أخي وحبيبي ك ن الأصر التالت الجميل اللي م وعافيك ج و كوكب و د في ا ل ك ن المؤمنين لأمير ا الأمة الأكبر عمر بن الخطاب ر عمر ر و ق بن ض الله عنه و ا ن ف يا ب جدا ع م رب ن ا ل خ ط ا ب أمير ا ل م ؤ م ن ي ن بيحكم 26 دولة في يوم من الايام ابنه عبد الله بن عمر ر اشترى ح الحلال الحر من ماله خالص ا بعض الابل اللي هي ه ز ي ل ة جدا جدا كده وشكلها يعني تعبان وراح واخدها وطلع بها على اماكن المراعي و ب د أ ي أ ك ل ه ا وشربها ي وشربها ا وراح السوق عشان يباعها ح يباها كان في دخول, الوقت ده دخول امير ل دخول و ق ت ده المؤمنين عمال بيطمئن على الرعاية بيطمئن حوال فقال ب إبل ص ر ه ا ما شاء الله متينة ومليانة لحم متينة كده ف إ ب ل من ه ذ ي ن قالوا إ ب ل عبد الله ا بن عمر بن خطاب فقال بخ ن بخ ن يا ابن عمر ورحم ناد عليهم قال تعالى يا عبد الله من أ ي ن أ ت ي ت بهذا قال يا ابتاه أ و يا أ م ي ر المؤمنين اشتريت إ ب ل ا أ ن ض ا ء يعني ه ز ي ل ة ف س م ن ت ه ا في المراعي قال أجل نعم اجل ل يقول خ ط ا ب أ دخلت ب ا ل إ ب ل في المراعي فقال الناس ا س ق و ا إ ب ل ابن أ م ي ر المؤمنين و أ ط ع م و ا إ ب ل ابن أ م ي ر وطبعا على حساب الابل إ ب ل ل ا ن ي ة ت ت ا ا ع ن التانيه س ا ب عبد ابن بيع الإبل بقية ب س رأس رأس ط ا قال يا الله مالك مالك المال ء ثم عمر في وضع هذه خذ وخذ م ل ل ل ا م م س ي ولا تعود إلى هذا ا سبحان ا ل ل يعني مش بالحق عبد الله بن عمر بمناسبه ة ن ابن امير المؤمن انه يعيش زيه زي اي واحد من ا ل ر ع ي ة ويتاجر ويبيع ويشتري ويعيش هو بيعتبر ان ده و في تحدي ل ل أ ن ه بيقول أ ك ي د ه ي ج م ل و ك و ي أ ك ل و ه ا ويشربوها ويسمروها ل أ ن ه ا الابل بتاعت ابن أ م ي ر المؤمنين فخاف سيدنا عمر ان يكون السنه م اللي ح ص ر ت الابل دي جاءت م ج ا م ل ة على حساب ضعاف المسلمين فقال له بعها وخذ ر أ س مالك وضع باقي المال في ب ي ت مال المسلمين عمر بن الخطاب اللي في يوم من ا ل أ ي ا م ه و أ م ي ر المؤمنين يا ج م ا ع ة راح عشان يحج صرف في الحج رايح جاي يعني تخيل من مدينة الى, مكة ومن مكة الى مدينة مكة وقال م مكة مدينة درهم 80 درهم مش 80 دينار 80 درهم ن دينار الى ف ما اخلقنا ان نكون قد اصرفنا في مال الله جل وعلا ايه ده؟ والله انا خايف نكون احنا فعلا اصرفنا وصرفنا واحد راح مثلا اا مثلا تامزيه كتير يعني تخيل يحج يعني متين جنيه ايه العظيم خايف افتريت ده هو نكون بقول والله اكون وصرفت انا انا دفع كتير عمر الخطاب يمرض ي كده بيقول ا أ ص ف أصرفنا في في ن أخلاقنا أن نكون من ا ما مال الله عز وجل. في يوم من الأيام أو وجل يوم م قد ر ي عز يمرض, يمرض سيدنا عمر الخطاب هو أ م ي ر المؤمنين لازم يكون صحته زي الفل عشان يقدر يحكم ويقدر يشوف أ ح و ا ل ا ل ر ع ي ة ويقدر يشوف مصالح المسلمين يمرض فيصف له الطبيب العسل قال له علاجك أ ن ك تشرب عسل أ م ي ر المؤمن ي ن معندوش ا قيمته عسل لكن كان في ه ع ك ة من عسل برطمان عسل أو زلع ف يطلع ه ا مال المسلمين عسل موجودة في بيت ي عمر الخطاب على المنبر وينادي على الناس ويقول لقد أ ش ا ر علي الطبيب بان أ أ ن ن ت و وفي ل العسل اتناول من عسل في بيت مال ي أذنتم خ ه إ ا فهي ع ل ي حرام ع م ر ت خ ي ل ت حدا أحكي كده والله العظيم يا جماعة فوق الخير فعلي جميلة جدا برضو لواحد برضو كان زي شيء ليه فوق برضو برضو فعلي لك جميلة قصة أصر الامام الزجاج الامام الزرجاج رحمه الله رحمه وسعه في يوم من الايام خارج من بيته كان بقاله ثلاثه ايام و ده اليوم الرابع مكلش ومفيش ل ل ا ة و م في جيبه دينار دينار واحد عشان ي أ ك ل ويعيش زي الناس ما عاش خارج لبيت الله الحرام كان عاش في م ك ة فهو خارج ب د أ ي س أ ل المولى عز وجل يقول يا رب يا رب يا رب, رب يسر لي من يفني فاني لا احب ان ا س أ ل احدا يا رب أنا مش عايز أسأل حد انا مش ع ا ي ز ان ط ل ب ا ل حد فلوس ي ادل رب مش عايز أذل نفسي ي ا ر ب غ ل ي ك ي ا رب ي ص ل ي ي الطعام رب ا ب ا ر ب ع ة ايام م اكل في الحرم وفي الحرم داخل يصلي ويطوف ف ج أ ة لقى ع ق د ا ل عقد العقد ده كان غالي جدا جدا فراح واخذ العقد وراح ش ي ل ه ب بيته ورجع تاني الحرم يبحث عن صاحب العقد فوجد رجلا ينادي من وجد عقدا صفته كذا وكذا س أ ع ط ي ه خ م س م ا ئ ة دينار فرحم ا دين ع العقد بتاعك رجل قال له مواصفاته ه له قال مواصفاته كذا و و ه ك ذ العقد وبحطوط في كيس و و ن ه كذا ا ل دا وقال ت حباته كذا فذهب به الى البيت رح يخرج له خ م س م ا ئ ة دينار فالإمام فكر كذا وقال له لا يا له أخي إ ن ه لا ينبغي أ ن اخذ منك ثمنا على ذلك أ ب د ا إ ن ي فعلت هذا ا ل أ م ر ابتغاء مرضاه ا ل ل فليكن ه ذ الله ا أ م مرضات ر ابتغاء ا ل قال له خذ هذا المال يعني ب ن ي ة صافيه ة و ا ل ل لا أ ر ي د شيئا يعني أنا نفس أبدأ بتمحة لك قال لا والله لا أ ر ي د شيئا قال وبدت طاويا ما أ ك ل ت شيئا حتى ما جاله جار لي بعد كده وحس بالالمه اللي هو فيها و أ ط ع م ه الامام الزجاج القصة ل ج شوف ع يقدر ب ب ة ي و يوم ل الايام في ك ن الله ارض روحت مكة رحت بقى من المكان بقى قريب من دقى جد جدة سبحانه ف ي ويعني ن ة ح ي ر و م ك تاني علشان ي يعني ي ل ت م لقمة س ايش ع ا ل ى ان ا ل س ف ي ن ة تغرق وكل من معه يموت ولم يبق ى الا الامام الزجاج تعلق بلوح خشب حتى م ا وصل ل ج ز ي ر ة من الجزر فنزل فلما نزل هناك دخل على ن ا س اهل ق ر ي ة ف ع ر ف و ا ن و ر ج ل غ ر ي ب فاكرموه وجابوه ولبسوه ا ك و ش ر ب و ه و س أ ل و ه من اين انت ق ا ل انا من اهل م ك ة فالله سبحان الله هل تحفظ ش ي ا م ن ا ل ق ر آ ن قال احفظ ا ل ق ر آ ن كله و ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن و ا ك ت ب ه بفضل الله سبحانه تعالى قالوا طيب يا امام المسجد بتاعنا ما ت ف ت ع ا ل ان تشوف ان يجربوا نفس م ص و ت ه كغير فدخلوه للامامه دخل فسمعه صوتا جميلا ما شاء الله ويعني ما شاء الله عنده اتقان في ق ر ا ت ا ل ق ر آ ن ه بس ب انت الامام بتاعنا اه طيب قعد م ع ه م ثلاثه اربع شهور بداوا يبعثوا أ و ل ا د ه م يحفظوا ا ل ق ر آ ن ويعلموا ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ويعلموا من الكتاب و ا ل س ن ة ف ر ح و ا به جدا قال و ا له خليك معانا اعيش على طول وعشان تعيش م ع ن ا ايه رايك ت ج ي نجوزك وتعيش م ع ن ا قال لهم ش ماشي و ف بس أ موافق ت ا العروسه م و ج و د ة والفلوس م و ج و د ة والبيت موجود احنا مش عايزين غير انسان ط ق ي زيك يحافظ على البنت دي ن ابنة كان بان نظر البناء كانت فنظر فاذا يزفوه فلما زفوه في في فوس في فوجد في فاستغرب بالامام الزجاج يزفوه على ابنة امام المسجد اللي راحب المسجد عليها صدرها طبعا المحالم بتوعها صدرها فوجد العقد اللي على ليلة لقاه في الحرم、فاستغرب. قال سبحان الله موجودة هو هو سبحان ما هذا ا ل ع ق د قالوا يا إ م ا م انك ت سرت بخطر البنايه على مدى المبصر هي عمال ببصر قال لهم ق قال ل لا اله ع ق د د ا ل قصة ح ج ي ب ة جدا عندي قالوا ليه ا ل ق ص ة ق ا لهم ل كنت في الحرم في يوم الام ل ق ي ت ا ل ع ق د ده و ويت ر ج ل بناد ي ي ويقول هدد ي خ م سميد ي ن ا ر للايلاء ا ل ا ق د ورفضت أ ن اخذ م ا ل ا فتره هو ا ه ا ل ع ق د فكبر الناس و هلال لا إ ل ه إ ل ا الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ق الله اكبر ي الله اكبر الرجل ا ل ل ي لأ ا ل اللي ع ق د م ن ت العقد د و ت هو امام المسجد وهو ابو البنت د ي ت و ل م ا اديت العقد ورجع ا ل بلد د ي ت قال لهم والله لقد وجدت رجلا تقيا والله ما ر أ ي ت اتقى لله منه والله نذر علي لله ان وجدت هذا الرجل لأزوج أنه ابنتي فمات الرجل قبل أ د يراك و ي ق ض ر المولى عز وجل ان انت تركب ت ا ل س ف ي ن ة وتبقى ط ل لحد توصل ع عندنا ما ت و أ م ا م المسجد وانجوزك من نفس البنت اللي أ ب و ه ا كان بيتمنى ان هو ي ج و ز ه ا ل ك قال فعشت معها ب أ ن ع م ع ي ش ة و أ ن ج ب ت لي و ل د ي ن كالفهدين أ و كالقمرين سبحان الله. وعشت لحد الله أنا وأولادي الاثنين ما ماتت زوجتي وورفت العقد أنا وأولادي وعشت وزوجتي زوجتي وورفت وبيعت العقد حتى انفق على اولادي ومات والدي د ل ا ا ن كمان ماتوا وانا انفق من ماتوا ما زلت أنفق يعني من هذا المال الذي يعني أخذته من مال هذا اخذته ما في العقد أو نفد المال الذي بعت به العقد وما بقي العقد العقد الدرهمان ترك شيئا عوضه الله خيرا من أ خ و ي وحبيبي ا ل إ ن س ا ن يكون عنده ورع لكن كان أ ع ظ م قصر في الكوكب ده كان عاده هو قصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أ ع ظ م قصر في كل كوكب ب أ ب ي هو أ م ي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يتورع عن أي شيء وسلم فارفعها ي فيه ه شبهة مش شبهة فيه ذرة ك ن عند طالعا قال صلى الله كما صلى عليه وسلم ب خ ي إني أهلي بيتي مسلم لما لأنقلب إلى برجع أ ج د ا الطمرة ساقطة ل ى فراشي ف ف ر أ ع ل أ ك ل ه ا قد بالك ثم أ خ ش ى أ ن تكون من ط م ر ا ل ص د ق ة ف أ ل ق ي ه ا م ر ة ثانيه ة حبيبنا ا صلى ل ل عليه تعال بيعلم الأمة الورع وسلم إن النبي الأمة إزاي نشوف تتورع أنت كان إن عن اكل الحرام ان ن تتورع ت عن سؤال الناس ان ن تاخذ تتورع عن انت تاخد مال ماهواش من حقك ان انت تتورع ت عن ان ن تدخل في يوم الايام ت جوفك او جوف اولادك او زوجتك ل ق م ة من الحرام قال صلى الله عليه وسلم فضل العلم أحب إلي من فضل الحفل العلم الي العبادة وخير دينكم الوع عليه التلميذي قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا احب ابن كما ما ما عن عند دع من دينكم من صحيح يريبك وخير في دين سنة يريبك حفظت ف إ ن ا ل ص د ق ة م أ ن ي ن ة و إ ن الكذبه ر ي ب ة الله أ ك ب ر حالا ا ل إ ن س ا ن ب يقول ر و ح ي للمفتي أ و لشيخ من المشايخ أ ن ا عملت كذا حطيت فلوس في البنك الفلاني عملت ا ل ص ف ق ة الفلانيه ة يا دي حلال ولا حرام إن انت بتسأل انت الآن انت طرى د بتسأل الآن وإلا لو اللي عمل كون كان إن حلال صرف لا يمكن أبداً ت س أ ل اللي شغال في بنك ب يروح ي س أ ل هو شغل البنك حلال ولا حرام اللي الشغال التأمينات بيسأل هو شغل التأمينات حلال ولا حرام انت شغال حلال كنت سألت؟ طبعاً لا حاسس جواك ربنا يرزقنا الحلال الطيب سأل شغل لو لقمة سألت تسأل لكن بتسأل إلىكم في دي في بيقدم يمكن في ريبة إن في شبهة كنت كنت أنت أن أن مطعم من من عن النواسط سامعان هو ك م ا عند م س ل م س أ ل ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم عن البر و ا ل إ س م فقال البر حسن الخلق و ا ل إ س م ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس ل وسلم ي ه كما عليه صحيح و لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيبيع ويشتري خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ولان ياخذ ترابا فيجعله في فيه اي في فمه خير له م أ ان يجعل في فيه ما حرم الله عز وجل عليهم قال صلى الله عليه وسلم ك م اربع عند اعمال بسنة دان احمد ايضا صحيح ب س لك الحديث تدل على ان ا على ن ي بيحضك اذا ل لقم الحلال الطيب ع عفيف ة ان تكون انسان ما تجريش بطبك صلى الله عليه وسلم أرضعن إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا ولا يهمك لو فاتتك الدنيا كلها ك ف ا ي ة عليك لاربع ل د ايه هم ر س و ل الله؟ قال حفظ امانة و ص د ق حديث وحصن خليقة وعسة في طعمة في الحلال ل ه أكبر أعيدهم تاني ف ظ أمانة وحسن وصدق حديث خ ي في ق ة وعسة طعمة م ك ق ا صلى الله عليه وسلم ا حديث بين خ ا ر المسلم ب ي عليه صلى الله عليه. الحلال بين. واضح واضح لا يحتاج ت س أ ل عنه والحرام بين ب ر ض واضح و لكن بينهم ايه أ م و ر مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس لكن في الشبهة قال فمن اتقى الشبهات فمن ترمى اتقى في فقد ي س ت ب ر أ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ك الا ح ى ي وان ألا و لكل ملك حمى أ ل ا و إ ن حمى الله في ا ل أ ر ض محارمه ا سبحانه كبيرة قبالك الشبهات الحلال والحرام دائرة الحلال كبيرة جداً قبالك. ودائرة الحرام الحلال وتعالى دائرة دائرة جدا ودائرة جدا ودائرة دائرة إن والحرام قليلة أكبر من دائرة فالناس ولذلك ب قال, قال قل تعالوا أ ك ل و ا ما حرم ربكم عليكم معنى إيه؟ هعدلك ه الحرام بس كده والباقي كله حلال ده الحلال كتير هو اللي قليل. الناس بقى وسعت دايرة معناه والحرام الحرام وسعت الناس من الناس الحلال اللي كتير كثير بالشبهات والشهوات التي هو قليل بقى حتى دايرة في هذه حتى دايرة دايرة حتى لما في تشتغل تلاقي قدامك وظيفة منهم على الأقل 15 وظيفة حرام وخمس وظيفة حلال. ليه الناس د ي ق ت الحلال وكترت ب الحرام بين الحلال والحرام دايره ة ا ل ش ب ة ف الشبهه م يمكن بالحرام ن لكن انتقلت ت تقرب في دايرة دايرة ودخلت الحلال لا يمكن تقرب بالحرام. لكن لو انتقلت من دايرة الحلال لو ة يقينا ت ق ع عشان في الحرام كده بعدت ا لما م ا ا ل ب خ ر ي قبل م ا ي ا ل ا لما منادى نادى امام ع عليه الإمام البخاري موت يجيه ق ا يا ل ل ل ابوناي و ه لقد طرقت لك ألف ألف ل طرقت يعني ي م ولما ن و ا ل ه أعلم ف يمضي ه درهما يعمل ح الصفقه ه م ا ل ة دي ي حنال ولا حرام ولا حرام ا لو قالوا حرام او فيها شبهه لا يمكن ي ي م ض ا قالوا هي حلال كان يمضيها ولو هي ب تكن اعبد الناس الله اكبر اللقمه الحلال لها ث م ر ة ح ش ا ن كده حتى حضرتك تشوف مثلا ما شاء الله اولاد متربين جدا ومؤدبين جدا وخلقين و جدا وما شاء الله في العباده زي الفل يقول لك حقيقي لقمة بقولها بقول الصدور اولاد دول وانا لك حلال اكلش ما حرام ورب ثمرة الكعبة انا、صمرة. ث م ر ت أ م ط ي ب ة ربتني ت ر ب ي ة ط ي ب ة و ث م ر ت أ ب فاضل ربنا يحفظه ويشفيها رب ل ل ع ا م ي ن رب العالمين ن ي ع ى اللقمة الحلال م م ر و أ ك ن ا ل ق ة حرام بفضل ا ولاد حلال فحلا جدا حرام ولاده لا ولادي حرام أبدا يا والله الذي ويأكل وبأن يقول أخوه لقمة أدخل على لقمة يفرح فرق جبير بأن أب بأنه بيجيب أب يمكن حبيبي غيره الدنيا إله ما كلها تسامل ان انت ت ج ل ه وراء لؤم ورا ورا حد حرام سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين م وحديث والمسلم ثم في في ذكر النبي الحديث ذكر اخر ذكر الرجل أشعف اخبر في يطيل يمد اشعف هو الى السماء ي ق ل يا يا رب يا رب مسلم ش ومشربه ك كبيرة ل ل ة عنده ومطعمه ب حرام و حرام ه حرام ا وغذي ب ح ر ا فان يستجاب له أ خ و ي حبيبي لو أ ل ق ي ت في جوفك ل ؤ م ه حرام لا تقبل لك ع ب ا د ة أ ر ب ع ي ن يوم ولا يرفع لك دعاء أربعين يوم ي س اربعين و واللؤمة و ي إيه ده هتعدي جنب لؤمة ت و وخلاص وهتنتهي ح س ح ا الله ولا يبقى إلا ن يبقى م ل الصالح احهل ك الأخوة ا حبيبي ل د يوم ا ما تستهلش إن انت تنسى دينك وتنسى ان دينك ت ن س ى فيه و هتقف فيه ربنا لا تزول بالإيدان ربنا العبد ربيه لا ماله يسأل قدم عند من عن حتى عن عمره فيما ابلاه وعن, وعن شبابه فيما أ ث ن ا ه وعن ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه وعن علمه ماذا عمل به هاتتسئل من سيكلمه ربه جل وعلا بينه وبينه ينظر العبد أيمن منه منه وجهه ما إلا وعلا ترجمان العبد فلا يرى إلا ما قدم ينظر منه فلا يرى إلا ما تلقاء فلا يرى إلا النار فاتقوا ليس جل النار ولو منكم من أيمن قدم أشأم قدم طمرة ينظر ينظر ينظر أحد يرى يرى يرى بشق ان الانسان ازاي ان هو يعني يكون ع ن ي ي ورع تكون ورع في نظرك عينيك ماتتمدش للحرام ت ك ودانك ن ورع و سمعك في ماتتمدش ل ح ا ج ة ربنا محرمها ا في في في الشم تكون ورع بالشم عطر من امرأة أجنبية عنك عالم. لا يكون عندك ورع في البطن لا تلقي في جوفك اي ر ق م حرام ربنا يحفظك ن و ي ح ف ظ ويرزقنا الحلال الطيب يكون عندك ورع في الفرج الفرج لا يمد إلا لا تفعل به اي شيء السيئة في غير يكون يكون في يسعى يقول يؤمن اليوم فليقل خيرا ليصمد اللي يتك عندك كالعادة ذلك عندك عندك لسانك لسانك حصانك كان ورع او او او لوط او ورع ورع او الزنا انا يقول من نجا من كان يؤمن بالله الأخر فليقل خيرا أو ان تفعل عادة تقع الفرج الفرج الاخر الرجل لا الا للحلال لا بالله طالب بالله صمت به به もう。 من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها السنتهم ة ب خريفا ب ا ل ل له بها رضوانه الى ي القيامة وايديهم ت ك ل بالكلمة اللاء لا م بالا سخة يلقي في لها تهوى به جهنم وفي سبعين عز ل اللسان العين الودان كل كنت في في وفي وفي وفي في شيء يوم ورع الكوارح جباك ش د ع ل و يعملون أ خ ي وحبيبي كل الجوارح هتشهد عليك احرص على اللقمه الحلال اوعى تفرح بانك تبني بيت من الحرام اوعى تفرح بانك ت أ ك ل ولادك وتسمنهم الحرام اوعى تخلي انت ولادك في ا ع ل ى المراكز من مال ا حرام بل افرح انك تعيش أ و ل ا د ك ع ل ى الكفاف بس من اللقمه حلال ي عارسين ط ل ع و ا حلال ق ا أ ب وحق, وحق أ أي م وحق قبل ربنا شيء ه ي ط ل ع ابنك يبوس ايدك ويبوس ايد زوجتك اللي هي امه و ه ي ع ر ف حقكم بفضل الله و ي ب ر ك م بفضل الله انما لو اكل حرام يقينا والله الام والاب اول واحد يحكر على مالك لان المال ده جاي حرام ربنا وهيكون من يرزقنا وياكم يا رب اللقم لو هيطلع عقل على الحلال يحكر رب ده محتاجين ان احنا فعلا نتخلق بخلق هذا الكوكب وباهل هذا الكوكب كوكب الورع أ خ و ي وحبيبي تعال نركب س ف ي ن ة الفضاء عشان نرجع م ر ة ت ا ن ي ة عشان ب ك ر ة نطلع ر ح ل ة ج م ي ل ة اوي اوي ان شاء الله ونطلع لكوكب تاني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على ن ب ي ن ا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم نحبكم في الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته